إَّينَ لا يؤِّونَ ب آخِات لاوسَم مُونَمَلَ إكَ تَتَثة الأُسَب إَّينَ لا يُؤونَ ب آخاتِ لاثَ مُونَلِمَلَ إكَ تَتَة الْ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِن يَتَّبِعُونَ الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك بِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أتاء. ليجزي الذين أتاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ليجزي الذين أتاؤوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره ذَٰلِكَ وَعِلْمُهُ مُغِيثٌ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أنتم أجنة وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُذَكِّرُونَّ أَنفُسَكُمْ فلا هُوَ أَعْلَمُ بِمَن تَقَى هَأَرَأَيْتَ الذي, الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم يند في صحف موسى أم لم يند بما في صحف موسى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَذِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَأَل لَسَلسانَانِ إَِّ م سَعَاب وَأَللَسَل ساَان إِلا م سَعَاء وَأََّ سَعَهُ سَفَيُراء وَمَا يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَإِنَّ إِلَى ربك وَأََّهُ وَأَبحكَ وَأَدكَ وَحََّهُ وَحكَ وَأَدكَاء وَأََّهُ وَأَمتَ وَأَحيَ